112. هو الذي خلق السماوات والأرض في تتة أيام ثم استوى على العرش 113. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها 117. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بطير 118. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو 119. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير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 من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم رؤوف رحيم، وما لكم ألا تنبقو في سبيل الله وللله ميرات السماوات والأرض، لا يستوي.